لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا أقسم م و ا ا ع ن ج و وإنه م للعلوم ع الاسلاميه كريم ب ن و ل و ل ع ا ل م ي ن ف ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أ ن ت م م د ه ن و ن و ت ج ع ل و ن رزقكم أ ن ك م ت ك ذ ب و ن ا ل ه م يحبون انهم يحبون 「私たちは私た ن の思いを聞い و いるのは私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いているのは私たちの思 「ほかの人は何でも و ت ص م ي س و ع ه ذ ا ل ه ح ن ا ل ل س ي ف ل ل ع ل س م ربك ا ل ع ظ ي م